إِنَّ الْمُخَلِّصَا الَّذِي هُوَ نِعْمَ الْمَوْلَى قَدْ غَرَقَ مَجْرِ الرُّدُّ وَأَنَا رَأَيْتُ فِي فإنه خداتا وظهرا النور الذي لا يدنيا